nis'al ibdam 'ayn كسرة الضل عين وحق كسرة الضل جاوبنا جاوبنا يا ابو حسين جاوبنا جاوبنا يا ما شاء الله بالشباب نسأل نسأل مع العين Jawbna ya Abu Hussein sadratni sa'ib dam'a al That's em midafil yajdi bi zafraf a yahyin kedi والكسر يصعب جبره حال اليد في الهلا صاعد اش حال اليد فين عمر راجع للدار حامل وياك داء بعدك رأتي من وين حكاس رأتي الطلب جاوبنا جاوبنا يا بوس ما شاء الله جاوبنا نسأل نسأل الدمع العين جاوبنا Jaob na, nesále, nesále Ja brumel Hasan, ja عنك شاي جا و بياذيم اللي بغادر وعدني هدت انا باب الحصي وباب البنت قالها يدني ديدي اغسل شفت اللي الدعرى عالي خف قضي لحمرات جافل خف قضي لحمرات جافل وعن نظراشي صبرني جينا بمتاع ساك شعب نسأل يا ahi lbab wa يا يا أبو قبر ام الحسن يا ابو الحسن وحاك الزره في الظل عين يا الحسن وحاك الزره ليش بظلال بلا عقومر وسط القابض خفها من يحمله لا كناش غيرك من الحير فيها هذه جاء نقلت فاطمة وما حد يهل فيها ومحديها البلبي ليش يبضى دعم وخوف هذا النعيش ملفوف ليش يبضى دعم وخوف هذا النعيش ملفوف leke sabar mein noel hakasrat يا برم الحسن وحكى سراتل جاوبنا العتمة توصف واصيات فاطمة وليش القابر هنكتمة تدري العيصة ضيب لا رحمة ولا أمن فيما قوم الظلحة كسرتة Báčr kábor hět hědměk Báčr kábor hět Lakin ya chámíl jár Wyni t'ruhjí srvá Lakin Zorí zahříval, في zřetězl. Já vlna, já vlna, já vlna, جبرم من الحسن وحكسر لي الظل عين جبرم الحسن وحكسر لي الظل جاوبنا جاوبنا يا يا لم يا با الحافة نقوى الدهر الوالنا جينا نشيع شيلنا نشيلنا عشي همنا نرجع لا يؤمنك بالزمن ونحضر ما قيل دفنة ارخص عو مرنا <مترجم> الهالقابر لو فاجئ سأحذن طول الدار نفدي بس لا عنا تخفي طول الدار نفدي بس لا عنا تخفي جاوبنا جاوبنا, جاوبنا جاوبنا جاوبنا طيب وافواكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.